الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين يا رب ما زلنا نعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران يا رب لم تنتقشنا إن أساءنا وأعطيتنا حتى كأن اساءتنا إحسان يا رب منك التفضل والتكرم والرضا أنت الإله المنعم المنان يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح يا من أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح منك التفضل والتكرم والرضا أنت الإله المنعم الفتاح اللهم إنا نسألك في ايامنا الطيبات هذه وفي يومنا الطيب المبارك هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته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 ومن الصبر إلا على بابك ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت فواضلك وعمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعدك ووعيدك وما تركت لنا من شيء سألناك إلا أعطيتنا إياه إن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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداء اللهم إنا نسألك عند الموت وفي القبر وعند الحساب أن تجعلنا من الآمنين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجيب دعوة المضطرين لا إله إلا هو يجيب العبد إذا سأله ويجود للعاصين بالغفران وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان أَمَّن يُجِيبُ الْمُضَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا تذكرون ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين خاتم النبيين والمرسلين والشفيع يوم القيامة على الشافعين لما أسرى بك المهيمن ليلا ونلت ما نلت وتزينت السماء لسراك انت الذي ناداك ربك مرحبا ودعاك لقربه وحباك صلى عليك الله يا رسول الله مشتاق مشتاق الى مثواك بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وزد وبارك على الرحمه المهداه والنعمه المسداه والشفاعة المرتجاه عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك ولا تعذب السنه تخبر عنك ولا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إلى وجهك الكريم ولا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك الكريم فطبتم أيها الأحباب وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا وجمعنا الله بكم في الدنيا على الطاعة والمحبة وفي الآخرة في مستقر رحمته مع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ثم اما بعد فان النصر مع الصب وان اليسر مع العسر هكذا علمتنا الاسراء والمعراج النصر مع الصبر واليسر مع العسر فيا صاحب الهم ابشر بخير ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله اليأس يقطع بصاحبه احيانا لا تياسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسره لا تجزعن فإن الصانع الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله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 الله رب لا إله سواه هل في الوجود كله حقيقة إلا إياه وحدوا الله وعظموه هكذا عباد الله نرى أن الأذى اشتد بالحبيب المصطفى في مكة الطيبة طيب الله ثراها نرى أن الأذى اشتد على حبيب الله وعلى رسوله ونبيه ومصطفى وتفننوا في ألوان التعذيب والتنكيل برسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا من ورائهم مطلع محيط عالم بهم ولكنه أراد أن يعلمنا أنك إذا صبرت نصرت وأنك إذا صبرت على العسر فاعلم أن الله سيجعل لك مع عسرك يسرا ففي الصحيحين وفي سنن النسائي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت ما خاف من المشركين وما توارى عن أعينهم إنما كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس فقالوا مستهزئين متهكمين أيكم يأتي بسلة والسله هي تلك الجلدة التي يكون فيها ولد البهيمة بسلا جزور نضعه على ظهر محمد وهو يصلي فقام اشقى القوم فجاء بها ونظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها على ظهر بين كتفيه والنبي ما زال ساجدا وأنا أنظر إليه يقول ابن مسعود وأنا أنظر إليه لا أغني عنه شيئا لو كانت المنعه لضعفه ولفقره ما استطاع أن يدفع عنه شيئا وما زال النبي هكذا حتى جاءت ريحانته حبيبته ابنته فاطمة وأزالت الاذى عن ظهر أبيا فلما انتهى قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش وفي صحيح البخاري أن عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصل في حجر الكعبة فوضع ثوبه في عنقه وخنقه خنقا شديدا حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج. حتى جاء الصديق ابو بكر ودفع ذاك الفاجر الكافر عن رسول الله وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم صديق هذه الامه وامتلات ارض مكة غيظا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد فيها ارضا لبذره التوحيد إنما خرج طالبا النصرة إلى بلاد أخرى إلى الطائف إلى ثقيف وخرج على قدميه المتعبتين على مسافة خمسة وستين ميلا جنوب شرق مكة يمشيها على قدميه في الحر الشديد ولم يكن عنده بغله يركب عليها إنما خرج مع حبه زيد بن حارثة إلى هذه البلدة علّه يجد ارضا طيبة ينشر فيها دعوة الله جل وعلا ولكنه ما وجد أحدا يلبي دعوته وما وجد قلوبا رحيمة مفتوحة إنما ما وجد فيها رجلا يسمع كلامه ودعوته فما كان منهم الا انهم صلفوا عليه سفهاءهم وصبيانهم والقوه بالحجاره وهو المؤيد من قبل الله وهو المؤيد بروح القدس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على الاذى حتى الجاوه إلى حائط لابني ربيعه لشيبه وعتبه ودعا بدعاء الطائف الشهير الذي تقشعر منه الأبدان وخرجه الإمام الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله الثقات لما توجه إلى هذا الحائط والبستان يدعو الله جل وعلا مبينا أنه قد خرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته من ضعفه إلى قوة الله تعالى ومن حوله إلى حول الله هكذا اللهم إني اشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهموني أم إلى عدو ملكته أمري بعد هذا كله يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك لك العثبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله أليس النبي حبيبا لرب العالمين؟ بل والله هو, هو حبيبه أليس النبي صفيا لله رب العالمين؟ بل هو صفيه وحبيبه ونجيه فكيف لو كان المظوم بشرا عاديا اتق دعوة المظوم فليس بينها وبين الله حجاب يرفع الله إلى ما فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين وإذا بربك يكافئ النبي خيرا كأنه يقول له إن كان أهل الأرض قد رفضوك فربك يدعوك وإن كان أهل الأرض قد كذبوك فأهل السماء بك قد صدقوك فهيا بك في رحلة طيبة ترى من ايات ربك الكبرى فكان النصر مكافأة على صبره وكان اليسر بعد العسر الذي وجده وبعد التكذيب والعناد وهو كذلك تقول له عائشة كما جاء في البخاري من حديث عروة هل وجدت يوما كان أشد عليك من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وما وجدت يوما كان شديدا عليك يوم العقبة إذ عرضت نفسي عليهم فلم يجبني منهم واحد وبينما أنا منطلق وعلى وجهي مهتما إذا بسحابة من فوقي وإذا بأنظر فإذا هو جبريل يقول يا محمد إن الله قد سمع رد قومك وسمع ما قالوا وأرسل ملك الجبال إليك فمره بما شاء فقال ملك الملك الجبال إن الله أرسلني إليك بما شئت مرني بما شئت لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت والأخشبان جبلان عظيمان بمكة لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت فانظر إلى فعله ورافته ورحمته مع قوم كذبوه وآذوه وأدموا قدمه وألجأوه وما دخل مكة إلا وهو مجار فهكذا يقول لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ما دعا عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم هكذا نرى أن الله جل وعلا أراد بنبيه خيرا وأراد بالأمة خيرا وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شق وبعد ان حدث معه ما حدث من التجهيزات الربانية كما وجئ له بما يركب عليه في رحلة ارضيه براق وهو الذي استعصى على النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركبه ففي المسند كما روى البيهقي وفي مصنف عبد الرزاق من حديث أنس ان النبي لما اوتي به استصعب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل ما حملك على فعل ما فعلت يخاطب هذا البراق ويقول للبراق ما حملك على فعل ما فعلت فوالله ما ركبك احد من خلق الله اكرم على الله من هذا النبي ما ركبك أحد من خلق الله أكرم على الله من هذا النبي ويركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى الجريح ويخرج في رحلة أرضية وبعدها إلى رحلة سماوية وينطلق من سماء إلى سماء كما جاء في الصحيحين من حديث أنس وفي السماء الأولى يستفتح جبريل فيقول من؟ فيقول جبريل من معك محمد أو قد بعث إليه؟ يقول نعم؟ ثم يرحب بي فإذا أنا بآدم وفي السماء الثانية يجد ابني الخالة يجد عيسى ويحيى وفي الثالثة يجد يوسف بعدما رحب به ويقول وقد اوتي شطر الحسن وإن كان يوسف قد اوتي شطر الحسن فقد اوتي النبي الحسن كله ولكن الله كس هذا الجمال بالبهاء والوقار حتى لا يفتن به الناس هكذا لو تأملت في مخرجه الطبراني والدارمي والبيهقي من حديث ربيع بنت معوذ أنها سئلت صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت موجزة معجزة قالت لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الشمس طالعه لو رأيت النبي رأيت الشمس طالعه وعن ابي هريره في مخرجه الترمذي في المناقب أنه قال ما رأيت أحدا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله كأن الأرض, تطوى له كأن الأرض تطوى له وإنا نمشي معه فنجهد أنفسنا وإنه غير مقترف هكذا نرى يصعد من سماء إلى سماء وفي الرابعة يجد سيدنا إدريس ويتلو قول ربه ورفعناه مكانا عليا وفي الخامسه هارون وفي السادسة موسى وفي السابعة يجد إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ثم يصعد به إلى سدره المنتهى وعندها ينتهي النازل من قضاء الله وقدره وينتهي الصاعد من أعمال العباد ينتهي علم الملائكة والنبيين وهكذا نراه يصل إلى مرتبة ما وصل إليها أحد أراد الله جل وعلا أن يكرمه وان يرفع عنه الحزن وأن يكافئه على صبره خيرا لتتعلم الأمة كلها أن النصر مع الصبر وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا هذا هو الدرس الأول فمهما فمهما اشتد بك الاذى ومهما طال عليك النص فاعلم أنك إذا كنت في معية الله سيكافئك الله خيرا فالليل مهما طال فلا بد من فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر واهاك أن تفتن فالدنيا ساعه فاجعلها طاعه ونفسك طماعه عودها القناع وقل لها يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعي آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أتركها خلف وأخرج من دنياي عريانا ويسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي يشكو إلى الله ظلم العباد وكيف أصبح المسلمون في ذل ومهانة وأصبحوا أذلة لاخزى الأمم من إخوان القراذة والخنازير وها هو لله در عمر لما افتتح بيت المقدس وافتتح المسجد الأسير أرسل إليه القواد العظام أرسل أبا عبيدة وأرسل عمرو بن العاص وأرسل خالد بن الوليد ويزيد بن سفيان وأرسل هؤلاء ومن معهم لبيت المقدس فأبى الحاكم أن يأتيهم مفتاح بيت المقدس وقال لقد قرأنا في كتبنا أن من يفتحه ليس فيكم من طبقت أوصاف الفاتح عليكم ويرسل هؤلاء القواد إلى عمر في مدينة النبي المنورة النبوي علّه يكون الأوصاف فيه ويذهب عمر ويأخذ معه غلامة ينطلق من المدينة النبوية إلى بيت المقدس على دابة ويأخذ معه غلاما له ومن رحمة عمر أنه كان يركب على الدابة ويسير الغلام ويركب الغلام وأمير المؤمنين يمشي على قدميه ويمشي أمير المؤمنين والغلام والدابة تمشي وحدها رحمة مع الدابة ولم يكن معهم ساعة يضبطون بها الوقت إنما كان إذا ركب عمر قرأ سورة ياسين ونزل ثم يركب الغلام ويقرأ سورة ياسين وينزل ثم يمشي معا ويقران سورة ياسين والدابة تمشي وحدها وخاف القواد من فعلت عمر أن يدخل عمر ماشيا والغلام يكون راكبا ماذا يقول حاكم بيت المقدس إذا رأى أمير المؤمنين يمشي على قدميه وغلام أمير المؤمنين يركب على دبته وخاف ووقع ما خاف لكي نتعلم عبرة ودروسا وهكذا نرى أن عمر وهو في طريقه إلى بيت المقدس يعتارضه الوحل ويقف الوحل في طريقه والطين فيخوض عمر لما كان ماشيا في الطين بقدميه ويقترب أبو عبيدة بن الجراح من أمير المؤمنين عمر ويقول يا أمير المؤمنين تخوض في الطين بقدميك تخوض في الطين بقدميك يا أمير المؤمنين والغلام راكبا فيقول عمر يا أبا عبيدة لو أن غيرك قالها لأوجعته ضربا يا أبا عبيدة لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين سطرها عمر في تاريخ الزمان بمداد من ذهب على صفحات من نور يسجلها التاريخ له في كلمته الخالدة إلى هؤلاء الذين استكانوا وأصبحوا أذلة وقذف الوهن في قلوبنا وحبب إلينا حب الدنيا وكرهنا الموت كما شخصه النبي صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت هكذا أصبحنا محبين للدنيا كارهين للموت لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة من هذا الذي يترك العمارة إلى الخراب من هذا الذي يترك الدنيا إلى آخرة يدري ما يفعل به فيها ولو عملنا لها والله لكان الموت ولقاء الله حبيبا إلينا ولكننا أصبحنا أذلة كما ترى أصبحنا لقمة مستساغة على موائد اللئام لماذاك قذف في قلوبنا الوهن فلما دخل عمر أعطاه الحاكم المفتاح دون أن يتكلم معه بكلمة صلوا على الحبيب واسمعوا أن الحاكم قال له لقد قرأنا في كتبنا أن من يفتح بيت المقدس يدخل ماشيا وغلامه راكبا وفي ثوبه سبعة عشرة رقعة عمر يدخل بيت المقدس لا يدخل, يدخل ماشيا والغلام راكبا وفي الثوب ماذا به سبعة عشرة رقعة سبعة عشرة وساما ربانيا على صدر أمير المؤمنين عمر هكذا بيت المقدس يشكو إلى الله ظلم العباد من هذا الذي فتحه عمر وكان ماشيا يخوض في الطين بقدميه إلى أن سلمه إلى قادة لا يعرفون لله سبيلا عباد الله أين قضى عمر هذه الليلة وكيف قضاها سؤالان يثيران العجب بل إن العجب ليتضاءل أمام أمير المؤمنين عمر بل ما قضى عمر الليلة في سهرة حمراء على مائده خضراء إنما قضاها ساجدا باكيا في بيت المقدس لله رب العالمين إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي فيها سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا غاديا في غفلة ورائحا الى متى تستحسن القبائح وكم الى كم من لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح يا عجبا منك وانت مبصر كيف تنكبت الطريق الواضح هكذا نرى عباد الله ان النصر مع الصبر وان اليسر مع العسر وليس هذا فحسب بل خرج أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفروا ربكم وتوبوا إليه واستغفروه وعودوا إليه وتوبوا إليه إنه أرحم الراحمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين نشهد أنه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ثم اما بعد فالصلاه الصلاه بلغ من مكانتها ومن رفعه شأنها أنها مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج ما ساواها الله جل وعلا بما بغيرها من الفرائض إنما استدعى ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم وأعطاه مما أعطاه من الصلاة فكانت الصلاة معراج العبد المؤمن لله جل وعلا فهكذا نرى ما خرجه الإمام أحمد وهواه الإمام الطبراني وفي صحيح بن حبان من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها يعني من أدها في أوقاتها وما ضيعها ومن تضر حتى يدخل العصر على الظهر ويدخل العشاء على المغرب من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع, مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وفي ذلك لفتة قالها ابن القيم من انشغل بماله عن الصلاة حشر مع قارون ومن شغل بتجارته عن الصلاة حشر مع أبي بن خلف ومن شغل بوزارته عن الصلاة حشر مع هامان ومن شغل بملكه عن الصلاة حشر مع الطاغية في العون هكذا نرى عباد الله أن العبرة بالخواتيم ودلنا النبي على علامة من علامات حسن الخاتمة والحديث في صحيح مسلم وفي رواه السنن الأربعة من حديث ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما إذا أحببت وسررت أن تلقى الله على الإسلام لا على الكفر والشرك والعياذ بالله من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم هكذا نرى أن ابن آدم إذا وضع في قبره وفي التراب إذا وضعت يا ابن آدم في قبرك وفي التراب إذا بالصلاة تأتي وتقف عند رأسك وإذا بالزكاة تقف عن يمينك وإذا بالصوم يقف عن شمالك وإذا بفعل الخيرات تقف عند, عند القدم وإذا بالقرآن يطوف حول بدنك كما تطوف الكواكب الذرية في السماء ها هي الصلاة عند رأسك وها هي الزكاة عن يمينك وها هو الصوم عن شمالك وها هي فعل الخيرات عند قدميك وها هو القرآن الذي عملت به وقرأته وتخلقت بخلقه وانتهيت بنهيه وأتمرت بأمره يطوف حول بدنك كما تطوف الكواكب الذرية في السماء فإذا ما جاء الملكان يسألانك هبت الصلاة وقالت استحلفكما بالله لا تقلقاه فكثيرا ما وضع جبهته ساجدا لله فاذا ما جاء من ناحية اليمين هبت الزكاة وقالت استحلفكما بالله لا تقلقاه فكثيرا ما انفق ابتغاء وجه الله وكذلك فعل الخيرات وكذلك القرآن فإذا, فإذا بالملكين يقولان لك ويناديان عليك نداء رقيقا قم يا ابن آدم للسؤال يهب الإنسان المؤمن ليسأل وإذا به ينظر كان الشمس عند غروبها فيقول فيقول دعاني حتى أصلي العصر يظن أنه ما زال في دار الدنيا فيقال له يا ابن آدم يا ابن آدم عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة فابشر بجنة عرضها السماوات والأرض فيفرش له قبره من حرير هكذا نرى يا عباد الله أن الصلاة مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحله ومما أخذه النبي وكانت منحة للأمة فأف الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالح العادات لو لم تكن الصلاة رأس العبادات لعدت من صالح العادات فما بالنا ضيعناها وخلفناها واهملناها ولو اخذنا من ورائها مالا لجرينا وراءها جغي الكلاب المستعرة ولكنها لما كانت لله خالصة وهي التي تحاسب عليها في أول ما تحاسب عليه أول ما يحاسب كما جاء في رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وانفسدت فسد سائر عمله هكذا نرى عباد الله أنها ضيعت في أيامنا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والغي والويل واديان من أودية جهنم تستغيث جهنم من حذه لمن؟ لمن أخرها ومن ضيعها ومن أهمل في حقها؟ ان من المسلمين اناسا لا يصلون إلا في يوم الجمعه والله إن من المسلمين من المسلمين اناسا لا يدخلون المسجد إلا في رمضان والله من المسلمين اناسا لا يدخلون المسجد إلا في العيدين من المسلمين اناسا لا يدخلون المسجد طوال حياتهم يدخلون المسجد واصبحوا محمولين على الاعناق ليصلى عليهم إلى الدار الاخره عباد الله هكذا نرى أن الإنسان إذا وضع في قبره نفعه عمله الصالح إذا ما نمت على خشبة غسلك يا ابن آدم قال الملك يا ابن آدم أين سمعك ما اصمك أين بصرك ما أعماك أين صوتك الشجي ما أخرصك أين ريحك الطيب ما نتنك أين وأين وأين, وأين, وأين جمالك ما أصابك فإذا ما حمل الإنسان على الأعناق ينادي يا أهلي يا أحبابي يا من سكنتم يا من سكنتم ديارنا ولبستم ثيابنا وقسمتم أموالنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا فقد تركت لكم وجمعت المال من حله وأحرامه وتركته لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي فالمال لكم والحساب علينا فإذا ما وضع في قبره نادى الملك يا ابن آدم هل تركت الدنيا أم الدنيا تركتك يا ابن آدم هل استعبدت للموت أم المنيه عاجلتك يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم, يا ابن آدم فإذا ما وضع في قبره لأول ليلة يقضيها في قبره في ليلة لن يؤذن مؤذن الفجر فيها فقد انتهت الدنيا وانقذت الصلاة لن يقول المؤذن فيها الصلاة خير من النوم مؤذنها اسرافيل، أيتها العظام الناخرة أيتها اللحم المتناثرة أيتها الجلود الممزقة قوم لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين إذا ما وضعت في هذه اللحظة ينادى عليك بلسان الحال يا ابن آدم جاءوا بك وتركوك وفي التراب دفنوك وللحساب عرضوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولا ينفعك إلا أنا وأنا الحي الذي لا اموت وحد الحي الذي لا يموت فما في الحياة بقاء وما في الحياة ثبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان الحي الذي لا يموت دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب لم ينسه الملكان ابن سيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب الروح منك وديعه اودعتها الروح منك وديعة سترد بالرغم منك وتسلم وغرور دنياك التي تسعى اليها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا تعد فيها وتحسب كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور فسينسى وكل مذخور فسيفنى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى من على فالله أعلى ايا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطئ الخطا الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب أما نادى بك الموت أما تخشى من الفوت مسحطاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض الى اللهوي كان الموت ما عم كأن بك تنحط الى اللحد وتنغط وقد اسلمك الرطب الى ان من سم هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود الى ان ينخر العود ويمسي العظم قدرا فزود نفسك الخير ودع ما يعقبه ودع ما يعقب الضيب وهيئ مركب السير بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوب لفتى راح باداب محمد يأتم عباد الله هل لا تأدبنا بأدب الحبيب هل لا طبقنا خلق الحبيب فيا من شغلت بالصلاة يا من شغلك مالك عن الصلاة اتق الله يا من شغلك كرسيك عن الصلاة اتق الله يا من فرطت وضيعت حقوق الله اتق الله عباد الله اتق الله فليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار فالقبر باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للعبد غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر أوصاني خليلي بأربع هن عندي خير من الدنيا وما فيها يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق واستكثر الزاد فان السفر طويل وخفف ظهرك فان العقبه كؤود واحسن العمل فان الناقد بصير اللهم انا نتوب اليك فتوب علينا اللهم انا نستهديك فاهدنا اللهم انا نسترحمك فارحمنا اللهم انه قد عظمت ذنوبنا عن اللمم عمدا وخطا وسهوا وجهلا ونسيانا فارحمنا برحمتك الواسعه اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء إن كن بنا رؤوفا رحيما اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطبنا اللهم فيما جرت به المقادير واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم لا تدع لنا في جمعنا وفي أيامنا وفي جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا, إلا رحمته اللهم امسح بيد الشفاء والعافية على أبدان مرضى المسلمين اللهم أنزل الفسحة والرحمة والسرور والحبور على قبور موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر الكفر والكافرين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ايدي المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى مسرى نبيك إلى ايدي المسلمين اللهم طهره مما فيه تطيرا اللهم اعزنا بالإسلام واعز الإسلام بنا اللهم قونا بالإسلام وقول الاسلام بنا اللهم احفظنا واحفظ أولادنا اللهم احفظ نسائنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم إن عفوك أرجى من أعمالنا فاغفر لنا من عندك مغفرة عزما تغفر بها جميع الذنوب والآثام اللهم اغفر لنا جميع الذنوب والآثام وطهرنا من المعاهي بتطيرا وجازي عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وحشرنا يوم الفزع في زمرته وحشرنا يوم القيامة آمنين تحت ظل عرشك مظلنين وابعثنا مع النبي الأمين وارزقنا السقيا من حوضه شربة آنيئة باردة لا نضمع بعدها أبدا وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب كما أمركم ربكم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي